بوك تو جتريست ادوى اثنان واربعون اثنان زيارة المدينة زيارة المدينة بزارة اتفورن ليف ندالة هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد понеdеlnik هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين izvozba otvorena هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء زو <تصفيق> باركت هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء موزايت اوتفورنلييه ف هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ جاليريا تفتورنا لي هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ <تصفيق> <الجالري> موжели <تصفيق> هل يسمح بالتصوير؟ Хел, юсмах, битта свир. Трабвали, да се плаща вход? ход. Хел, ямбари, да фау, расми духул. Хел, яġib, да фау, расми в ходът. Камю калифу, расму духул. намаление за групи. هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ إيمالي نامالينييه زا هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ إيمالي <تصفيق> هل يوجد تخفيض للطلبه؟ هل يوجد تخفيض للطلاب كوا اي تازي ما هذا المبنى ما هذا المبنى كم عمر هذا المبنى كم عمر هذا المبنى من بنى هذا المبنى من بنى هذا المبنى؟ أص سيتيريسوفام أوت أرخيتيكتورا أنا مهتم بالهندسة المعمارية أنا بالهندسة المعمارية أص سيتيريسوفام أنا مهتم بالفن أنا مهتم بالفن أنا سأنتريسوڤم أود أنا مهتم بالرسم أنا مهتم بالرسم